إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وَْكِتابَابِ الذي نَززَّل على رَسُولِهِ وَْكِتَابَِّ أَزَل مِن قَ وَمَ يَكْفُر بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُ بهِهِ وَررسُولِهِ وَالْيَْومِآخِرِ فَقَد ضَلَّ ظَللَم ببعيدَا إِ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 ايذ تغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ان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 وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصبُ قالوا أَلَمْ نَسْتَحوِذ عَلَيكُمْ وَنَمْنَعكُم مِنَ المُؤمِنين فَلَّهُ يَحكُم بَينكُمْ يَوْمَ القِيامَ وَلَ يَجَعَلَ اللَّهُ للِكَافِرينَ عَ المُؤمنِنينَ سَبِيلَ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 فجعَلول لِلههِ عَلَيكُم سُلطانًا مُبينَا إِ المُنَافِقينَ فيِي الدّركِ الأسْفَلِمَِ إِ المُنَافِقينَ فيِي الدّركِأَسفَلِمِنََّا رِ وَلًَا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً